الله على حسنك وجمالك من حقك تعملي ما بدالك لو تطلب عيني هجبهالك لك عيني ما تغلاش لو جابوا الكفه قصة دفه انت لوحدك والباقي كفه ايا نمره واحد في الخفه يا فاكهه ما نسلاش الله ده الغالي يرخص على شانك من بينهم انت لعلشانك يا فاكهه جايه قبل اوانك ما بتستناش لو اغني انا عمري بحاله على قلب الطيب وحواله كل الدكاتره شفوا جالوا انت يا بلال كل اللي شافك دا الله اهو كله بيغني الليلة وللتي ما سكتاش ست البنات في حلوة امك يا واخده ادب خالك وعمك اتبلعي ولا يهمك اشارتنا Dziękuje